والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هو الذي أنزل عليك أيها النبي القرآن منه آيات واضحة الدلالة لا لبس فيها هي أصل الكتاب ومعظمه وهي المرجع عند الاختلاف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 وهب لنا رحمه واسعه من عندك تهدي بها قلوبنا وتعصمنا بها من الضلال انك يا ربنا الوهاب كثير العطاء ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد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 وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ لَن تَمْنَعَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ عَذَابَ اللَّهِ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ الْمُتَّصِفُونَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ هُمْ حَطَبُ جَهَنَّمَ الَّذِي تُوقَدُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ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 لِلَّذِينَ التَّقَوِينَ رَبْهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيمٌ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ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 في سبيل الله وهم المستغفرون اخر الليل لان الدعاء فيه اقرب للاجابه ويخلو فيه القلب من الشواغل شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط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 ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب ان الدين المقبول عند الله هو الاسلام وهو الانقياد لله وحده بالطاعه والاستسلام له بالعبوديه والايمان بالرسل جميعا الى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن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 أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك الانصراف عن الحق والإعراض عنه لأنهم كانوا يدعون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا أياما قليلا ثم يدخلون الجنة فغرهم هذا الظن الذي اختلقوه من الأكاذيب والأباطيل فتجرؤوا على الله ودينه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ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 إذ قالتِ مرأةُ عِمرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أذكر أيها الرسول إذ قالتِ مرأةُ عِمرانَ وَالِدَةُ مَرْيَمَ عليها السلام يا رب إني أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني من حمل خالصا لوجهك محرراً من كل شيء ليخدمك ويخدم بيتك فتقبل مني ذلك إنك أنت السميع لدعائي العليم بنيتي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 وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكه مخاطبه له وهو في حال قيامه للصلاه في مكان عبادته بقولها ان الله يبشرك بولد يولد لك اسمه يحيى من صفته ان يكون مصدقا بكلمه من الله وهو عيسى ابن مريم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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثه أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال زكريا يا رب اجعل لي علامة على حمل امرأتي مني قال الله علامتك التي طلبت هي؟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 واختارك على نساء العالمين في زمانك يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم أطيل القيام في الصلاة واسجدي لربك واركعي له مع الراكعين من عباده الصالحين ذلك من أنباء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 وَرَسُولٍ إِلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جَئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّالرَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَلْصَارِي إلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَلْصَارُ اللَّهِ آمَنَ بِاللَّهِ وَشَهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فَلَمَّا عَلِمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُمُ الْإِصْرَارَ عَلَى الْكُفْرِ قال مخاطبا بني إسرائيل من ينصرني في الدعوة إلى الله قال الأصفياء من أتباعه نحن أنصار دين الله آمنا بالله واتبعناك واشهد يا عيسى بأننا منقادون لله بتوحيده وطاعته ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وقال الحواريون كذلك ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا عيسى عليه السلام فاجعلنا مع الشاهدين بالحق الذين آمنوا بك وبرسلك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 ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم في ما كنتم فيه تختلفون ومكر الله بهم ايضا حين قال مخاطبا عيسى عليه السلام يا عيسى اني قابضك من غير موت ورافع بدنك وروحك الي ومنزهك من رجس الذين كفروا بك ومبعدك عنهم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 فلا تكن من الشاكين المترددين بل عليك الثبات على ما أنت عليه من الحق فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 نجتمع على كلمة عدل نستوي فيها جميعا أن نفرد الله بالعبادة فلا نعبد معه احدا سواه مهما كانت منزلته وعلت مكانته ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعبدون ويطاعون من دون الله فإن انصرفوا عن هذا الذي تدعوهم إليه من الحق والعدل فقولوا لهم أيها المؤمنون اشهدوا بأننا مستسلمون لله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 ها انتم ها اولئك حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ها أنتم يا أهل الكتاب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 وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يتمنى احبار من اهل الكتاب من اليهود والنصارى ان يضلوكم ايها المؤمنون عن الحق الذي هداكم الله له وما يضلون الا انفسهم لان سعيهم في اضلال المؤمنين يزيد في ضلالهم هم وما يعلمون عاقبه افعالهم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 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لم تخلطون الحق الذي أنزل في كتبكم بالباطل من عندكم وتخفون ما فيها من الحق والهدى ومنه صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون الحق من الباطل والهدى من الضلال وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت جماعة من علماء اليهود آمنوا في الظاهر بالقرآن الذي أنزل على المؤمنين أول النهار واكفروا به اخره لعلهم يشكون في دينهم بسبب كفركم به بعد ايمانكم فيرجعون عنه قائلين هم اعلم منا بكتب الله وقد رجعوا عنه ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 بالهداية والنبوة وأنواع العطاء والله ذو الفضل العظيم الذي لا حد له ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك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 وليس هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كذبهم على الله ورسله ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا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 وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله الذي اختار لعباده وهو الاسلام يطلب هؤلاء الخارجون عن دين الله وطاعته وله سبحانه قاد واستسلم كل من في السماوات والارض من الخلائق طوعا له كحال المؤمنين وكرها كحال الكافرين ثم إليه تعالى يرجع الخلائق كلهم يوم القيامة للحساب والجزاء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 وأطعنا فيما أمرنا به وامنا بالوحي الذي أنزله علينا وبما أنزله على إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب وبما أنزله على الأنبياء من ولد يعقوب وبما اوتي موسى وعيسى والنبيون جميعا من الكتب والآيات من ربهم لا نفرق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض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 فاولئك هم الظالمون لانفسهم بترك الحق بعد ظهور حجته قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ايها النبي صدق الله فيما اخبر به عن يعقوب عليه السلام وفي كل ما انزل وشرع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 وتقبلوا رأيهم فيما يزعمونه يرجعوكم إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما فيهم من الحسد والضلال عن الهدى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول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 ولتكن منكم امهات يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولتكن منكم ايها المؤمنون جماعة يدعون الى كل خير يحبه الله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 وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا أَيُّهَا المؤمنون مثل أَهْلِ الكتاب الذين تفرقوا فصاروا أَحْزَابًا وشيعا واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءتهم الْآيَاتُ الْوَاضِحَةُ من الله تعالى وأولئك المذكورون لهم عذاب عظيم من الله يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ هَذَا الْعَذَابُ الْعَظِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَمَقَامُهُمْ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا فِي نَعِيمٍ لَّا يَزُولُ وَلَا يَحُولُ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 وإن قاتلوكم يفروا منهزمين أمامكم ولا ينصرون عليكم أبدا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب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 وقتلهم لأنبيائه ظلما وذلك ايضا بسبب عصيانهم وتجاوزهم لحدود الله ولما بين الله حال غالب اهل الكتاب بين حال طائفه منهم مستقيمه على الحق قائمه به فقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمم قائمات يتلون آيات الله يتلون آن الليل وهم يسجدون ليس أهل الكتاب متساوين في حالهم بل منهم طائفة مستقيمة على دين الله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 في المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين يؤمنون بالله واليوم الاخر ايمانا جازما ويامرون بالمعروف والخير وينهون عن المنكر والشر ويبادرون الى افعال الخيرات ويغتنمون مواسم الطاعات اولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله الذين صلحت نياتهم واعمالهم وما يفعلون من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين وما يفعله هؤلاء من خير قليلا كان او كثيرا فلن يضيع عليهم ثوابه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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ لَنْ تُدْفَعَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ لَنْ تُرَدَّ عَنْهُمْ عَذَابُهُ وَلَنْ تَجْلِبَ لَهُمْ رَحْمَتُهُ بَلْ سَتَزِيدُهُمْ عَذَابًا وَحَسْرَةً وَأُولَئِكَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الْمُلَازِمُونَ لَهَا مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِي هَصِيدٍ كَمَثَلِ رِيحٍ فِي هَصِيدٍ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يملونكم خبالا وادوا ما عنتم وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ إِن تُصِبْكُم أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ نِعْمَةٌ مِنْ نَصْرٍ عَلَى عَدُوٍّ أَوْ زِيَادَةٌ فِي مَالٍ وَوَلَدٍ يُصِبْهُمُ الْهَمُّ وَالْحُزْنُ وَإِنْ تُصِبْكُم مُّصِيبَةٌ مِنْ نَصْرِ عَدُوٍّ أَوْ نَقْصٍ فِي مَالٍ وَوَلَدٍ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 ألن يكفيكم أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منه سبحانه لتقويتكم في قتالكم؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم،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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرба الضعف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله تجنبوا أخذ الرба زيادة مضاعفة على رؤوس أموالكم التي اقترضتموها كما يفعل أهل الجاهلية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 تقين وبادروا وسابقوا الى فعل الخيرات والتقرب الى الله بانواع الطاعات لتنالوا مغفره من الله عظيمه وتدخلوا جنه عرضها السماوات والارض هياها الله للمتقين من عباده الذين ينفقون في السر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 كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم أيها المؤمنون تتمنون لقاء الكفار لتنالوا الشهادة في سبيل الله كما نالها إخوانكم في يوم بدر من قبل أن تلاقوا أسباب الموت وشدته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 أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول من جنس من سبقه من رسل الله الذين ماتوا أو قتلوا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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوزنا الحدود في امرنا وثبت اقدامنا عند ملاقاه عدونا وانصرنا على القوم الكافرين بك فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين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 يرجعوكم بعد ايمانكم الى ما كنتم عليه كفارا فترجعوا خاسرين في الدنيا والاخره بل الله مولاكم وهو خير الناصرين هؤلاء الكافرون لن ينصروكم اذا اطعتموهم بل الله هو ناصركم على اعدائكم فاطيعوه وهو سبحانه خير الناصرين، فلا تحتاجون لأحد بعده. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وماواهم النار، وبئس مثوى الظالمين،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 وَلَقَدْ صدقكم الله وعده إذ تحصنهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون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 ولقد أنجزكم الله ما وعدكم به من النصر على أعدائكم يوم أحد حين كنتم تقتلونهم قتلا شديدا بإذنه تعالى حتى إذا جبنتم وضعفتم عن الثبات على ما أمركم به الرسول واختلفتم بين البقاء في مواقعكم أو تركها وجمع الغنائم وعصيتم الرسول في أمره لكم بالبقاء في مواقعكم على كل حال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 فيظهر المؤمن الصابر على البلاء ممن زلت قدمه وضعفت نفسه ولقد عفى الله عما ارتكبتموه من المخالفة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والله صاحب فضل عظيم على المؤمنين حيث هداهم للإيمان وعفى عن سيئاتهم وأثابهم على مصائبهم إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخراقٍ فأثابكم, فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 فجازاكم الله على هذا ألم وضيقا بما فاتكم من النصر والغنيمه يتبعه ألم وضيق وبما شاع بينكم من قتل النبي وقد أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمه ولا ما أصابكم من قتل وجراح بعدما علمتم أن النبي لم يقتل حيث هانت عليكم كل مصيبة وألم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 انكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء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 هي خير من هذه الدنيا وما يجمع أهلها فيها من نعيمها الزائل ولئن متتم أو قتلتم لالى الله تحشرون ولئن متتم على أي حال كان موتكم أو قتلتم فإلى الله وحده ترجعون جميعا ليجازيكم على أعمالكم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 فإذا عقدت عزمك على أمر بعد المشاورة فامض فيه وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين عليه فيوفقهم ويؤيدهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْذُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ يُؤَيِّدْكُمُ اللَّهُ بِإِعَانَتِهِ وَنَصْرِهِ فَلَا أَحَدَ يَغْلِبُكُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْأَرْضِ وَإِذَا تَرَكَ نَصْرَكُمْ وَوَكَلَكُمْ إلَى أَنْفُسِكُمْ فلا أحد يستطيع أن ينصركم من بعده فالنصر بيده وحده وعلى الله فليعتمد المؤمنون لا على أحد سواه وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ما كان لنبي من الأنبياء أن يخون بأخذ شيء من الغنيمة غير ما اختصه به الله ومن مِنكُم منكم بأخذ شيء من الغنيمة يعاقب بأن يفضح يوم القيامة فيأتي حاملا ما أخذه أمام الخلق ثمّ تعطى كل نفس جزاء ما اكتسبته تاماً غَيْرَ منقوص، وهم لا يظلمون بزيادة سيئاتهم ولا بنقص حسناتهم. أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَانَ اللَّهِ كَمَا مَنَّ أَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين هم الذين تخلفوا عن القتال وقالوا لقراباتهم الذين أصيبوا يوم أحد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 أن إمهالهم وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفر خير لأنفسهم ليس الأمر كما ظنوا وإنما نمهلهم ليزدادوا اثما بكثرة المعاصي على إثمهم ولهم عذاب مذل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 قُل قَد جَاءَكُم رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَهُمُ الَّذِينَ قَالُوا كَذِبًا وَافْتِرَاءً إِنَّ اللَّهَ أَوْصَانَا فِي كِتَابِهِ وَعَلَى الْأَلْسِنَةِ أَنبِيَاءَهُ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 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يخدعنك ايها أيها النبي تنقل الكافرين في البلاد وتمكنهم منها وسعة تجاراتهم وأرزاقهم فتشعر بالهم والغم من حالهم فهذه الدنيا متاع قليل لا دوام له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 خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبداً